رجل سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه اليهود قالوا لمشركي قريش سلوه عن رجل طواف في الأرض فجاءته الإجابة من عند الله جل وعلا في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين هذا الرجل الطواف في الأرض اختلف العلماء هل هو نبي أم رجل صالح والصحيح أنه ملك صالح وليس بنبي هذا الرجل أعطاه الله عز وجل قدرات كبيرة جدا وكان يجول الأرض كلها ويطوف فيها ويدعو الناس إلى الله جل وعلا ويلزمهم عبادة الله جل وعلا من هذا الرجل اسمه ويلقب بذي القرنين الله أعلم لما سمي ذي القرنين هل لقرنين أو شيء منهما في رأسه أو يلبس شيئا من هذا أو لسبب آخر المهم أنه لقب بذن ولا يهمنا في أي تاريخ كان ولا يهمنا لما سمي بهذا اللقب هذا كله لا يهمنا ولا يهم القرآن القرآن يأتي بالقفص لاجل العبرة والعبرة فقط أما هذه التفاصيل الأخرى فإنها لا فائدة تذكر منها ذو القرنين رجل الله عز وجل ذكر لنا من رحلاته ثلاث رحلات رحلة في المغرب ورحلة في المشرق ورحلة إلى قوم لا يفقهون قولها فما قصة هذه الرحلات الثلاث ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو قل ساتلو عليكم منه ذكرا ان مكننا له في الارض الله عز وجل اعطاه قدرات ملك عنده جيش وعنده قوه وعنده قدرات واعطاه الله عز وجل امكانيات كبيره جدا ان مكننا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا أعطاه الله عز وجل أسباب الملك وأسباب القوة وأسباب السيطرة لكنه لم يستخدم هذا كله إلا في طاعة الله جل وعلا من أعبد الناس ومن أصلح الناس قوة عظيمة جبارة هائلة عنده ومع هذا ما استعبد البشر استخدمها فقط في حثهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا لكن هل لأن الله عز وجل أعطاه كل شيء جلس وتواكل قال أنا عندي الأسباب والقوة وغيرها إذا أجلس ولا أحتاج إلى شيء لا مع هذا إلا أنه بذل كل سبب أعطاه الله القوة لكنه بذل الأسباب فاتبع سببا لم يجلس كما يجلس بعض الملوك وبعض الرؤساء وبعض أصحاب الملك والأموال وجلسوا في بيوتهم وتواكلوا وانتظروا النعيم يأتي إليهم بل حتى بعض الدعاة إلى الله هذه القصة لهم فيها عبرة ما جلس في البيت وقال الناس الله يهديها ما جلس في بلده وقال أنا ما علي من خارج البلد ما جلس وانتظر ودعا ربه الله يهدي الناس وينتهي الأمر أو الناس وكل شيء قضى لا فأتبع سببا اتخذ كل الأسباب لينشر دين الله عز وجل في الأرض ذو القرمين اسمعوا إلى الرحلة الأولى حتى إذا بلغ مغرب الشمس اتجه أولا بجهة المغرب هذه الجهة بالنسبة له الله أعلم أين مغربه في ذلك الزمان بالنسبة لبلده الذي كان فيه اتجه باتجاه المغرب أي بلد كان الله أعلم أي بلد صارت التي ذهب إليها الله أعلم كل هذا علمه عند الله جل وعلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد في ذلك المكان قوما وجدها تغرب الشمس في عين حمئة شن العين الحمئة العين الحمئة عين تخرج من الأرض حمئة أي صارة صارت الأرض طينا بسبب هذه العين ثم بدأت تجف وصار ترابا أملس طين صار ثم صار التراب أملس وصار اللون داكن ولعل بعضكم رأى مثل هذه الأرض يوم من الأيام خرج ما بلل التراب كله صار طينا ثم بدأ يجف قليلا حتى صار أملس وصار التراب داكنا فسمي العين الحمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما الآن وجد أم من الأمم الآن ذو القرنين يسير في الأرض يدعو إلى الله جل وعلا وصل إلى هذه البلاد في مغربه ماذا سيفعل معهم؟ هل سيقتلهم شرقت له هل سيسيطر عليهم كما تفعل الملوك؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية وجعلوا أعزة أهلها أدلة الله يقول وكذلك يفعلون لكن الصالحين اختلفون فهل سيفعلها ذو القرنين قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ماذا ستفعل يا ذا القرنين هل ستعذب القوم أم ستكرم القوم الآن دخلت بلد وانت ملك وعندك كل أنواع القوة والجبروت ستعذب هؤلاء أم ستكرمهم لكنه الملك العادل قال أما من ظلم يعني أشرك إن الشرك لظلم عظيم أما من ظل على شركه وعلى كفره بعد أن نعلمه ونذكره بالله وندعوه إلى الله جل وعلا أما من ظلم أي ظل على الكفر والشرك أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا نحن عذاب الدنيا للكفار للمشركين هذا عذاب بسيط في الدمية لكنه إذا رد إلى الله جل وعلا فهناك العذاب الأكبر ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون طيب من آمن يختلف الوضع أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا أي سنكرمه ونعامله أحسن معاملة لأنه آمن بالله جل وعلا وسنقول له من أمرنا يسرًا أحلى الكلام وأجمل الكلام وأفضل الكلام وأحسن المعاملة وهذا تمام العجل والإنصاف فذو القرنين ملك عادل رجل صالح يجوب الأرض فقط للدعوة إلى الله جل وعلا يريد الإصلاح في الأرض يريد أن يقوم الناس يريد أن يذكرهم بالله يريد أن يدعو البشر إلى ربهم يدعوهم إلى خالقهم جل وعلا هكذا كان يفعل ذو القرنين هذا الرجل الصالح انتهى من هذه الجهة جهة المغرب الآن بدأت رحلاته في جهة مشرقه انتقل من جهة المغرب وتوجه إلى جهة المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس مطلع الشمس يعني جهة المشرق الله أعلم أين كان مشرقه ولا يهمنا لا يهمنا أين كان يعيش ذو القرنين ولا في أي تاريخ وزمن ولا أين كان مطرع الشمس عنده هذه الأمور كلها لا تهمنا يهمنا في الأمر هذا الرجل الصالح ماذا فعل وماذا صنع مع الناس وكيف بدل الأسباب ولم يجلس في بيته من أراد أن ينشر الدين والدعوة في الأرض يتحرك ولهذا قال ثم أتبع سبابا بدل كل الأسباب للدعوة إلى الله جل وعلا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها سطلع على قوم القوم أمرهم غريب القوم شأنهم عجيب قوم يعيشون في بلد منذ طلوع الشمس إلى غروب الشمس ليس لهم ستر وقيل ليس لهم ستر أي ليس لهم سكان يسترهم من الشمس بيوتهم لا تظللهم من الشمس أبدا وقيل ليس لهم ستر أي لا يلبسون لباسا يسترهم وجدها تطلع على قوم قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أي ليس لهم من دون الشمس حاجز ولا ستر ماذا فعل معهم ذو القرنين وهل القرآن سكت عما فعل ذو القرنين مع اولئك القوم وماذا صنع بهم هذا ما سوف نعرفه باذن الله عز وجل ذو القرنين انتهى من الرحله الاولى في جهه المشرق ثم انتقل الى او في جهه المغرب ثم انتهر الى جهه المشرق الان الرحله الثانيه التي قص القرآن قصته علينا جاء قوم أمرهم عجيب لا يستترون ربما لا في ثياب أو ربما في ملابس لا يسترون أنفسهم من الشمس لم نجعل لهم من دونها سترا هنا توقفت الآية هنا انتهت القصة لكن السؤال ماذا فعل ذو القرنين مع أولئك القوم قتلهم تركهم عذبهم أحسن إليهم القرآن ما ذكر هذا لكن ما الصحيح هذا القرآن ذكر وأين ذكر قال الله عز وجل كذلك وانتهى كل شيء أي كذلك قلنا له كما قلنا له في القرية الأولى وأجابنا كما أجابنا في القرية الأولى إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى الكفار المشركون وَأَمَّا من آمَنَ وَعَمِرَ صَالِحَا فله جَزَاءً لِلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ له من أَمْرِنَا يَسْرَى أي أن الله اكتفى في هذه الآية بقوله كذلك وانتهى شيء لا داعي للإعادة السؤال والجواب أي فعل معهم كذلك كما فعل في القوم الأولين ومن يقرأ الآيات الآن يبدأ يفهم رحلات هذا الرجل الصالح ذلك الملك العادل الذي يسير في الأرض فقط لهدف الدعوة إلى خالقه جل وعلا أين الدعاة اليوم؟ أين المصلحون اليوم؟ أين أولو الهمم العالية؟ يتبعون الأسباب ثم أتبع سببا وما جلس في بلده ثم انتقل وهنا لم يقل الله عز وجل في جهة مطلع الشمس أو مغرب الشمس ما قال في جهة المشرق أو المغرب لكنه ربما بما أنه الرحلة الثانية كانت في مطلع الشمس أي في جهة المشرق فإنه أكمل في هذه الجهة فربما يكون في نفس الجهة أي جهة المشرق حتى إذا بلغ بين السدين ذو القرمين هذا الرجل الصالح له رحلات كثيرة في الأرض لكن الله عز وجل يذكر لنا نماذج هذه نماذج نموذج في المشرق نموذج في المغرب نموذج في بي... بين السدين هذه فقط ممارج وإلا هو رجل طواف كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل بلغ بين السدين أي بين جبلين عظيمين وكان بين الجبلين شق فتحة بين هذين الجبلين دخل ذو القرنين ومعه جيشه وملكه العظيم وبحيفته العظيمة وصل إلى قوم وجد أمة تعيش بين السدين بين الجبلين وجد من دونهما قوما قالوا لما رأوا ذو القرنين قالوا يا ذو القرنين بدأوا يشتكون إليه والله عز وجل يقول لا يفقهون قولا كيف تكلموا مع ذو القرنين وهم لا يفقهون قولا لا يحسنون الكلام لغة أخرى غير معلومة لكن لأن الله عز وجل أعطى ذا القرنين مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب فهم قولهم انظروا للمواحب التي أعطيها ذا القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين أدركنا يا ذا القرنين أنقذنا يا ذا القرنين وكان ذا القرنين معروفا في الأرض أخباره الكل يسمع بها فالرجل لا يظلم أحدا أدركنا يا ذا القرنين قال مما أدرككم؟ أنقذنا فإن هناك قوما اسمهم يأجوج ومأجوج من أجة النار من لهيب النار أي هكذا ينتشرون كانتشارهم كانتشار النار في الهشيم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قوم أفسدوا في الأرض كلها آذونا قتلونا سفكوا دماءنا عذبونا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟ ما رأيك يا ذا القرنين؟ نجمع لك مالا ذهبا وفضة وأموالا ونعطيك ثمنا لتخليصنا من هؤلاء الناس هل ذا القرنين يبحث في تجواله في الأرض عن الأموال؟ هل هو رجل صالح يجعو إلى الله أو يبحث عن ماله وغناه وثروته هل ذو القرنين سيستغل الفرصة الآن ويأخذ المال ويعينهم على يأجوج ومأجوج قال لا قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكني فيه ربي خير لا أريد أموالكم لا أريد دناليركم لا أريد ذهبكم وفضتكم دعوها لكم هذه سنة الأنبياء هذه طريقة الأنبياء ولهذا كان الأنبياء كلهم يقولون قال لا أسألكم عليه أجرا وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال ولما بلقيس ذهبت بالذهب والفضة إلى سليمان عليه السلام غضب قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون الدعاة لأن قدواتهم الأنبياء فإنهم لابحثون لا عن الأموال عن الدنيا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الداعية دعوته لله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولهذا قال ذو القرنين ولأنه رجل صالح ولأنه يعمل لله عز وجل ولأنه يعلم أن من أعمال بالنيات قال ما مكنني فيه ربي خير تركوا أموالكم ودعوا خرجكم ودعوا ذهبكم وفضتكم لا أريدها أنا أطلب الفضل من الله عز وجل والأجر من عنده لكن أريد منكم شيئا قال وما تطلب هذا القرنين قال أريد رجالكم معي أعينوني بقوة أريد فقط أيديكم هو عنده جيشه لكن أراد أراد من هؤلاء القوم أن يبذلوا شيئا هكذا ذو القرنين يربي الناس ويعلم الناس صحيح أنني لا أحتاج إلى أموالكم لكن ابذلوا شيئا لأجل بلدكم لاجل وطنكم لاجل حياتكم تحركوا أعينوني بقوة لأن الأمة التي لا تعمل لأجل نفسها التي تستعين فقط بمن هو في خارجها من خبرات وأيدي عاملة وقدرات فقط تعتمد على أموالها ولا تبذل شيئا لوطنها هذه أمة يوشك أن تتخلى عن بلادها يوشك أن تحب وطنها لكن من بدل من بنى من حفر من صنع من تعب لأجل وطنه فإنه يحميه فأعينوني بقوة تحركوا ابذلوا قال قالوا ماذا تريد مننا قال أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل سد بينكم وبين يأجوج ومأجوج فلا يستطيعون الوصول إليكم أبدا قالوا بسم الله نحن, نحن معك وبدأ العمل وبدأ الاجتهاد قال لهم أولا أريد قطع الحديد كلها ابحثوا لي عن الحديد أخذوا يحفرون الأراضي أخذوا ينبشون الجبال أخذوا يكسرون الصخر يأتونه بقطع الحديد آتوني زبر الحديد قطع من الحديد وتخيلوا الآن يريد أن يجعل السد كله معادن من يفعلها؟ الناس تخلط حديد واسمنت حديد وطين حديد وأي شيء ثاني على الأقل نقوي هذا السد مثل ما يفعلون اليوم بالخرسانات يجعلون فيها شيء من الحديد والباقي اسمنت لكن ذا القرنين لأنه أعطاه الله قوة أراد السد كله يكون حديد شيء رهيب هذا هذا شيء ما هو سهل قال آتوني الزبر الحديد فإذا به يجمع القطع بين الجبلين يجمع قطع الحديد وبين القطع يجعل مثل الخشب خشب لن يبقى الخشب سيحترق ويفنى لكن الخشب إذا احترق يذيب ماذا؟ يذيب الحديد كله انظروا للخبرة انظروا للقوة بدأ أولئك القوم الذين لا يكادون يبقهون قولا يجمعون الحديد وأمرهم أن يجعلوا بين الحديد خشبا للحرق حتى إذا ساوى بين الصدفين حتى إذا ارتفع الحديد إلى مستوى الجبلين قال انفخوا الآن ابدأوا بالإحراق وبدأ الخشب بين الحديد يحترق وبدأ الحديد ينصهر بدأ الحديد الآن يذوب ويتجمع بين الجبلين حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني آتوني بأي شيء الآن آتوني بالنحاس وكان قد جمع النحاس عنده قال الآن آتوني بالنحاس أذيبه في هذا الحديد إذن السد كله حديد صلب خلط بالنحاس وهذا أقوى ما يكون من المعادن حديد خلط بالنحاس ليكون أقوى ما يكون من السدود حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاس فإذا بالسد يكتمل وإذا بالبنائية وإذا بذي القرنين يهنئ أولئك القوم بأن الله عز وجل جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حاجزا فلا يستطيعون أن يظهروه يصعد فوقا ولن يستطيعوا له نقبا أي لن يحفروه أبدا إلا ما شاء الله عز وجل ومتى يشاء الله